لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صار القرار على ان نرجع الى ترتيب الشيخ وان كنا لا نرتضي هذا الترتيب لكن تسهيلا على عليكم حتى تستطيع ان تطالع لان الكتب المتاخره عن كتب الشيخ كلها مشت وفق ترتيب الشيخ وعلى راسها كتاب الخوي رحمه الله فالان نريد ان نبحث شرط التنجيز تعارف القول لك الفقهاء بانه يشترط في البيع بل في العقد كلا البيع باعتباره عقدا مثلا ان يكون منجزا وان لا يكون معلقا ولعل لعل أجمع تعبير لأقسام التعليق والتي ينبغي أن نبحث أنها هل تبطل أو لا تبطل لعل أجمع تعبير لذلك هو تعبير السيد الخوي رحمه الله حيث انهل اقسام التعليق الى اثنى عشر قسم وبحث انه هل اثنى عشر قسم الاجماعات المنقوله هل منصب على كلها او قسم متيقن قدر متيقن وبحث انه هل نؤمن بمبطلية كلها الأقسام أولى والأقسام التي فرضها السيد الخوي رحمه الله 12 معترضا على الشيخ الأنصاري الذي جعل الأقسام 8 هو يقول لا اصنعش تقسيم السيد الخوي كالتالي يقول المعلق عليه لو علقنا العقد على شيء على هذا المعلق عليه اما ان يكون معلوم الحصول او مشكوكة ليش أخرج معلوم عدم الحصول يعني الصور العقلية ثلاثة إما معلوم الحصول أو مشككو أو معلوم عدم حصوله عدم وجوده هذا راح نشير إلى راحنا بحثه ونرى إخراجه لمعلوم عدم الحصول هل كان صحيحا او لا الآن خل أجل خل نبين كلام السير الخوي يقول هذا المعلق عليه اما معلوم الحصول او مشكوك هذا قسمين واقف وعلى كلا تقديرين سواء كان معلوم الحصول او مشكوك الحصول اما ان يكون حاليا او استقباليا مثل بعثك اذا جاء يوم الجمعه على أثناء. مثل استقبالي اليوم يوم او لا قد يكون حاليا بعتك ان كان زيد في بيتك خاصة هذا زيد حاليا اذا موجود في بيتي حاليا موجود اما ان يكون حاليا او استقباليا فهذه اربعه اثنين في اثنين اربعة معلوم الحصول او مشكوكه حالي او استقبالي اربعه وعلى, وعلى جميع التقادير الاربعه على كل هذه التقادير الاربعه يمكن افتراض ان العقد كان, معل كان متوقفا على ما قلت عليه عقلا ويمكن افتراض انه لا ما كان متوقفا عليه عقلا لكنه كان متوقفا عليه شرعا هذا قسمين ويمكن افتراض انه لم يكن متوقفا عليه عقلا لا شرعا انما انه انا العاقب علقت ثلاث طبعا تعلمون بعد هذا من اوليات الحساب على الثلاثه في اربعه عشر فمثلا قد يقول طلقتك ان كنت زوجة لي خب هذا هذه شرط الشرط ان تكون زوجة قبل ما انا اعلق عليها متوقف الطلاق متوقف عليه عقلا لأنه إن لم تكن زوجة لا أصلا لا معنى للطلاق الطلاق بمعنى الفصل والفصل فرع الواصل فرع أن تكون زوجة أو اعتقتك اعتقتك إن كنت عبدي أما إن كنت حرا خب هو متقفا على العبودية عصري هذا القسم القسم الثاني أنه ليس هناك ثبقف عقلي لكن هناك ثبقف شرعي مثلا لو قلنا بأن البلوغ شرط صحة العقل شرعان لو قلنا بهذا أن البلوغ شرط صحه العقد شرعا عندئذ قلت له بعتك ان كنت بالغا علقته على شرط هو اساسا شرط صحه العقد شرعا هذا اثنين الثالث انه لا علقته على شيء لا هو شرط صحه العقد عقلا ولا هو شرط الصحة العقد شرعا كما لو قلت بعتك ان نزل المطر ونزول المطر ليس هو شرط صحه العقد لا شرعا ولا عقلا لكن انا العاقد اردت ان اعلق العقد على ذلك فهذه ثلاثة ثلاثة اضربوها في اربعه الناتج اصنعت خل ناتي الى استثناء معلوم عدم حصوله يعني الاقسام الاربع الاولى ما نقدر نضيف عليه قال إما أن يكون المعلق عليه إما أن يكون معلوم الحصول أو مشكوكه هذه قسمين الأولين اضف له قول معلوم الحصول أو مشكوكه أو معلوم العدم يصير إثلاسة وعلى كل التقارير إما حالي أو استقبالي يصير ستة اثنين في إثلاسة ستة وعلى جميع التقادير الست اما ان المعلق عليه هو اشراطن شرط عقلي او شرط شرعي او ليس شرطا هذا من يقول هيك يقول السيد الخوي رحمه الله انه لا ما نجعل نقوله لانه لو علق على شيء معلوم عدم خو بطل البيع بطل البيع سواء امنا بمبطلية التعليق او لم نؤمن على كل حال بطل البيع لان المعلق عليه معدوم والمعلق عدم عند عدم المعلق عليه فالبالعباطل فسأقول امننا بان التعليق مبطل او لم نؤمن بان التعليق مبطل يقول بهذه النكتة ما ادخلني في الحساب احتمال معلومية العدم هذا ما يقول هو السيد الخولي انا اقول هذه النقطة غير واضح فان لنا ان نفترض انه كان وجود ما علقت العقد عليه معلوم العدم ولكن كانما هو قصد من معلوم العدم فقط العلم, العلم المطابق للواقع كانما هكذا قصد ولهذا صارت الاقسام عند ثمانيه العلم المطابق للواقع يقول خو اذا ماكو المعلق عليه ما موجود خب بعد يقينا العقد واطي لا معنى البحث عنه هذا خرج عن البحث لانه هو البيع اذا علق على شيء موجود فالبيع موجود فالبيع موجود بعد المعلق موجود فما معنى ان نبحث في حين ان هناك قسم اخر من العلم وهو العلم الخطا سميجه المركب سميه. العلم الخطأات لو أنني علقته قلت له بعتك إن كان زيد في بيتي علقته على, على وجود زيد في بيتي وكان هذا معلوم العدم فعجب لأنه معلوم العدم يعني إن شاء ما صار لي لقلقت لسان خب انا اعرف بنفس انشأت انشأت معتقدا ان هذا الانشاء سوف لن يضرني لانه فهذا ما موجود في بيتي بهذا الاعتقاد انشأت فلو انني انشأت انشاء حقيقي بعت يعني اعتبار البيع حققت البيع شنو؟ البيع مبادئ الشنهو امر اعتباري ما اكثر من هذا حققت رأ... ولكنه بتخيل ان زيد هو ما موجود في بيتي معلوم العدم كان ف... ثم تبين انه كان موجود في بيتي فهنا يجب ان يبحث انه هل يصح البيع؟ او لا يصح البيع لان المعلق عليه لم يكن عدما حتى نقول المعلق عدمون بعدم المعلق عليه واذا فالمفروض ان يكون هذا هم داخل في البحث اذا نبحث. إذ قد يقول قائل أنه ترتب, علي ترتب عليك الأثر الشرعي التعليق مبطل مثلا ليس مبطل ترتب عليك الأثر الشرعي لأن رغم عليك بيتك الوضع أو كتابك الوضع لأنك اعتبرت هذا الأمر الاعتباري أو جدته وهو البيع و كبار دول يكون غير في بيتك وبعدين هم ترين في بيتك خوب خوب اغول الاعتبار تبارك هم ايه هم ايه هم يعني خل ندخل في الحساب ونبحث هذا الاشكال اللي انتم تقولون جوابه ان الاعتبار سهل المؤول يمكن تحصل حصول الانسان يعتبر يعتبر التباتل هذا ممكن وبعد ذا وهل هذا الاعتبار نفذ شرعا او ما نفذ يعني قل نجعل هذا قرينه عرفيه على أنه لم يقصد الانشاء طبعا يبطل هذا الاختبار أنه ما غاصل حينما يكون قرينة علفية على أنه ما غاصل هو صح يبطل يبطل البيع باعتبار أنه أصلا لم يقصد لم يقصد البيع ولكن حينما نفترض أنه قصد وهذا ليس أمرا مخاليا لأن الاعتبار أمر سهل مؤنخ يعتبر المبادل هذا الامر الاقتباري يوجد, يوجد وجودا معلقا ممكن فاذا كان ممكن يأتي هذا البحث وهو انه اذا فعل هذا وصدفة تبين ان زيت كان موجود في بيتي اذا نقول انه بناء على ان التعليق غير مفصل نقول البيع والاثر الشرعي ترتب هذا اللي يقول خب نعود الى اصل البحث هل التنجيد مبطل او غير مبطل لا اشكال في ان مختض الاطلاقات الاوليه ان يكون التنجيد يكون التنجيد غير مبطل التعليق هل يكون التنجيد شرط او قل التعليق مبطل لا اشكال في ان في أن مختطى الاطلاقات الاوليه انه التنجيد ليس ليست أو التعليق ليس مبطلة ذلك لأن أوفوا بالعقود أو قل تجارة عن تراضين أو قل أحلى الله البيع نحن كنا متراضيين على هذا العقد المعلق هذا العقد المعلق على تعليقين كنا متراضين بتجارة عن تراضين صادر أحل الله بأخاذ بيع على حال صادق أو فم العقود هم صادق فمقتضى الإطلاقات عدم اشتراض التنجيز أو قل عدم مانع يستعلق إذن فيجب أن نفحص عن مانع هل هناك مانع عن صحة هذا البيع أو لا المواء خب الابحاث لابد مطالعين ما مطالعين أنا امس اي نت بحث حصلت تطالعوا ليلو مطالعين التشويشات العبار كثيرة هم هنا لعل افضل تعبير على ما عندنا من نقاش بي رحنا نناقش ان شاء الله لعل افضل ما يوجد من تعبير ايضا تعبير الشيخ الخوي رحمه الله السير الخوئي عدت الموانع التي يمكن ان في الدعاء فسيجوز بعض ما من لكن يمكن ان اذا فوت وجه ويجوز بعض الموانع اللي أصحاب الجوه هو ما تعرض له لانها واضحة الفساد فعدد الموانع المحبولة التي يمكن أن تدعى وأنها إلى الى خمس موانع هجوانها الى خمس موانع وناقشها واحدا واحدا ما ابقى ان يؤمنوا منه ولهذا افترض انه لا التجيز اصلا ليس سابق او التعليق ليس مانعا المانع الأول الإجماع المدعى في المقام يقال أن التعريف مبطل بالإجماع والإجماعات المنقولة كثيرة ومتعددة هذا هو المانع الأول ولعله في الجملة على الإجمال لعله لعله نقر أنحص الإجمال وأنحص الهم طبعا مو مبطلية التعليق بعرضها العريف وإنما في الجملة هذا مجتهد على لسان الأصحاب يعني على لسان أصحاب القدامى قبل أن ينتهي في الشيخ الخوي ويضرب من أساسه إجمالا أصله مبطلية التعليق ولو في الجملة قليلا يقبلها فلعله نقدر نحصل إجماع مخصّل همّال إلا أنه خوف لو أردنا أن نضع يدنا على إجماع مخصّل يجب أن نقتصر على القدر المتيقن ويجب أن نحدد ايضا ما هو القدر المتيقن من الإجماعات غير. على كل حال المانع الأول هو الإجماع المدعى وناقشه وسيد الخوئين رحمه الله يقول الإجماع كإجماع أصلا من تعلمون بعد هم أصلا للإجماع والإجماع أصلا لهم نحن إجماع كإجماع أصلا فما ما مؤمنين بي إنما الإجماع الذي نستفيد منه أحيانا هذا هو هذا الذي تعارف التعبير عنا في لغة الأصحاب بالإجماع الحدسي يعني حتى حينما يكون الإجماع بشكل يؤدي إلى الحدس القطعي نحدث حتى بحسابه مثل ما أرسالنا الشيد الصادري يعبر بعنوان حساب الاحتمالات بحساب الاحتمالات يجي نحن تقطع مثلا أفرضوه في مثاله الواضح يمثلون بمثال الجهر والإخفات الجهر والإخفات لم يعينا بالشكل الدقيق أظن أنه ولا في رواية واحدة إجمالان الروايات صريحة في أنه وعدنا صلوات جهرية وعدنا صلوات إخفاتية لكن أن يعين بالضبط أن المغرب والعشاء والصبح جهريه والظهر والعصر إخفائية. التشتعيين إذا أنا مو خطأ مركوز في ذهني أنه ما موجود في ولايتي وارد واحد. ولأنما المهم في التعيين موضوع الإجماع. وهل إجماع يعني هل استهار بين الأصحاب؟ إلى حد أنه أصبح شبه ضرورة فقهيه عدهم هذا ادى بحساب الاحتمالات الى الحدث القطعي انه كان هذا هو راي المعصوم سلام الله عليه هنا هل يا ترى الاجماع في المقام هالشكل الجواب يقول لا فالإجماع في المقام ليس أشكل ويذكر يعني للوهن هذا الإجماع يذكر قرينتين أو شبهتين أو إشكالين أو ضعفين أولا أن الإجماع معلل عندهم عللوا الحكم بعله يعني ما كان دليلهم فقط ذات الاجماع انما عللوا العلل سواء العلل التي هي الادله التي يصيب الخوي يتعرض اليها او ادله اخرى على كل حال عللوا بالعلل والاجماع حينما يعلل بعله يصبح إجماع مدركيا مثل ما يعبر عنه في علم الاصول يسمى اجمال مدركي والاجماع المدركي لا قيمه له فنحن اذا نعطشنا المدرك بعد الاجماع شنو قيمته هذا اولا وثانيا يقول التضارب الغريب والتشويش العجيب في في تحديد حدود التعليق المبطل هذا خيرا عفظ ماكو حدود مشخصة ومحددة نقول هذا هذا الذي قصدوه فعجبا لو اخذنا قدر متيقن خب نقدر ناخذ من هذن قدر متيقن لكن عند يبقى لنا الحدث بقول المحصوم في ذاك القدر المتيقن او لا اصلا هذا يحطم حد سنة وعلى كل حال القدر المتيقن هذا بعد هم, هم اظن الشيخ الانصاري مبين في المكاسب وهم السيب الخوي في وفي غير التنقل لأكو كتب متعددة تقرر بحث سيد الخوي أنا أخلي إيدي على التنقيح باعتبار أنه هو لعله خير الكتب التي قررت بحث سيد الخوي وهو فعلا تحتليات الطبعة أخيرا بعدد كبير لا كل واحد من عدكم تملكون نفخ منه. ولهذا اذكر التنقذ على كل حال لو, لو اردنا ان نشخص القدر المتيقن من هذه الاجماعات فهي كما قال الشيخ الانصاري وكما قال السيد الخوي ثلاثة يعني ان لا يكون العقد معلقا في ذاته على ما علق عليه لا عقلا ولا شرعا يعني كل ما كان معلقا في ذاته مثل طلقتك ان كنت زوجتي او اعتقتك ان كنت عبدي هذا نخرج هذا حتما هذا نخرج هذا ليس متلقنا من الاجماع لانه تعليق على ما هو معلق عليه عقلا او شرعا بعدها تعليقي في تعليقي ما را تحطينه هو كان معلقا عليه فهذا كيف ندخل كيف نتعلم متلقا هذا كل ما يكون يكون تعليق على ما هو معلق عليه عقلا او شرعا اخرجه وما لم يكن حاليا معلوم الحصول هذا مخرجه ان كان حاليا ومعدوم الحصول بعتك ان كان هذا اليوم يوم الاربعاء وهو يوم الاربعاء معلوم الحصول وحالي خارج في ظهر التعليق هذا مخرجه يبقى عندك شنو يبقى عندك اولا ان كان حالياً غير معلوم الحصول هذا واحد الثاني ان كان استقبالياً غير معلوم الحصول والثالث ان كان استقبالياً معلوم الحصول هالارحة الحصصة هذا الاغتام الثلاثة هي التي هي التي تكون القدر المتيقن من الإجماعات، إلا وآمن بها الاجماعات إن كان حالياً غير معلوم الحصول، هذا لعيب، وهو أنه مثلا عدم معلومية حصوله. افرضوا يزلزل مثلا يزلزل العقد لان المعلق عليه غير معلوم الفصل ان كان استقباليا استقباليته تزلزل اقول بعتك يوم الجمعه اليوم مو جمعه اليوم اربعه كيف انا املك الان املكك هذا البيت ليوم الجمعة يزلزل وإن كان هم استقبالي هم غير معلوم الحصول بعد كل الزلزلتين مجلة فاذا إن كان هناك إجماع حقا متيقنه هل استثارتهم ولو كان دليلنا على مبتلية التعليق إجماع هذا مو المفروض عنده نجعل الفتوى المطلقه بشكل مطلق نفتي بشكل مطلق لو افتينا نفتي شيء ارخصه على كل حال فهذا اصل نقاش السيد الخوي في المانع الاول وهو الاجماع المانع الثاني اقولها وطالعوا الكتاب حتى نبحث غدا ان شاء الله المانع الثاني هو ان الانشاء اصلا غير قابل للتعليق غير هنا ماله وجود الانشاء لو موجود لو ما موجود سؤال نقاش له الانشاء كالاخبار الاخبار لو موجود لو ما موجود, موجود الانشاء والاخبار كلاهما كلاهما كباقي الافعال إنشاء الانشاء الانشاء فعل والاخبار فعلون، باقي الافعال القاسف فعلون انا اقدر اوجد قاسف معلق، لو لا اقصلي لا ما اقصلي اوجد القاسف المعلقان شنو الظرب فعلون اوجد الظرب او ما اوجد الظهر الظرب معلق شنو افرغو الاطعام الاكرام فعل. اطعم او ما اطعم اكرم او ما اكرم كل الافعال أمر هذا شكل امرها دائر بين الوجود والعدل والتعليق لا معنى له هذا هو الوجه الثاني وطالع الكتاب والكتب حتى نبحث ذلك غدا ان شاء الله